بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا سرابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندها كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أَفَلَمْ يَوْضُرُوا إلى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجِ والارض مدّدناها والقينا فيها رواصي وانبثنا فيها وانبثنا فيها من كل زوج بهيج تبصرته وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ما نبارك فانبثنا وقفنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كدمت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان نوط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 نصموا لديّ وقد قدمت إليك بالوعد ما يبدل القول لديّ وما أنا بضلّام للعبيد يوم نقول لجهنم هل أنت لأت وتقول يوم نقول لجهنم هل أنت لأت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 لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكنا اهلكنا قبلهم من قر منهم اشد منهم هم اشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد فنقبوا في بلاد هل من محيص